على رحمه الله من آمين. من الشبه وهو مشابهه وصف للمناسب والطرد وهذا ت ف س ي ر من زياده ويسمى الوصف بالشبه ايضا وهو منزله اي ذو منزله بين منزلتيهما أ ي منزلتي المناسب والطرد في الاصح ي ل أ ن ه يشبه الطرد من حيث إ ن ه غير مناسب بالذات و ي ش ب ه المناسب بالذات من حيث ا ل د ف ا ع الشرع اليه في ا ل ج م ل ة ك ا ل ذ ك و ر ة و ا ل أ ن و ث ه في القضاء و ا ل ش ه ا د ة وقيل هو المناسب بالتبع ك ا ل ط ه ا ر ة لاجتراض ا ل ن ي ة ف إ ن ه ا انما تناسبه ب و ا س ط ة أ ن ه ا ع ب ا د ة بخلاف المناسب بالذات فالاسكاد ل ف ر م ه الخمر ولا يصار إ ل ي ه ب أ ن يصار إ ل ى كياسه إ ن أ م ك ن ك ي ا س العله المحتمل على المناسب بالذات و إ ل ا ب أ ن تعذرت العله ب ا ت ع ذ ر المناسب بالذات ب أ ن لم يوجد غير ك ي ا س الشبه فهو ح ج ة في غير الشبه الصحي نظرا لشبهه بالمناسب وقد احتج به الشافعي في م و ا ض ع منها قوله في إ ي ج ا ب النيه بالوضوء التيمم طهارتان أ ن تخترقان وقيل ما ت د ل نظرا لشبهه بالطرد ي واعلاه أ ي ك ي ا س الشبه اكياس ما أ ي ش ب ه له أ ص ل واحد هي ط ه ا ر ة ل ل ص ل ا ة ف ي ت أ ي ن الماء ك ط ه ا ر ة الحدث ف ط ه ا ر ة الخبه تشبه ا ل ت ر د من حيث عدم ظهور ا ل م ن ا س ب ة بينها وبين ت أ ي د الماء وتشبه ا ل م ن ا س ب ة بالذات من حيث ان الشرع اعتبر ط ه ا ر ة الحدث بالماء في ا ل ص ل ا ة وغيرها فقياس غلبه الاشباه في الحكم و ا ل ص ف ة وهو إ ل ح ا ق فرع متردد بين حصرين ب إ ح د ا ه م ا الغالب شبهه ب ه في الحكم والصفه على شبهه ب ا ل آ خ ر فيهما ك الحاك العبد بالماء في إ ي ج ا ب ا ل ق ي م ة بقتله ب ا ل غ ة ما بلغت ل أ ن شبهه بالمال بالحكم والصفه اكثر من شبهه بالحر فيهما أ م ا الحكم فلكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع, ويودع وتثبت عليه اليد واما الصفه فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت اوصافه جوده ورجاءه وتالق الزكاه بقيمته اذا اتجر فيه فقياس غلبه الاشبه في الحكم فقياس غلبتها في الصفه وهذان مع الاول ومع الترجيه والتكييف بغير الصور من زيادته اما الصور كقياس الخير الى البغار والحبيب في عدم وجود الزكاة ل ل ش بسم ه ا ل و ر ي ي ب ن ه الله ف ي في س بحجة ا أ ص ح بسم ا ل ل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ً طيبا مباركا ً فيه على كل حال حمدا يوافقني عمه و ي ف ا ق ئ مجيئه وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أغلق سبق ناصر الحق بالحق والعاد ي ل الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه حق قدره و م خ ت ا ر ه العظيم نوينا التعلم والتعليم و ا ل ا س ت ف ا د ة والافاده حتى على التمسك بكتاب الله تعالى و س ن ة ر س و ل والدعاء ل ل ه د ى والدلاله على ا ل ق ي ر اتقاء وجهه ومرضاته و ق ذ ب ه وثوابه س ب ح اللهم ن ه و ت ع ا ى ا ل اكرمنا بنور الفهم أ خ ر ج ن ا من ظلمات الوهم أ ز د ن ا علما قال اليوم في هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله ن ب د أ في مسلك ت ت ي ج من مسالك ا ل ع ل ة اسمه الشبح وهو المسلك السادس من مسالك ا ل ع ل ة ليس ع ل ة في ا ل ح ق ي ق ة ولكنه يشبه العلة والقياس المشتمل على الشبح يسميه قياس الشبح حيث أ ن العقيسه تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م قياس ع ل ة قياس د ل ا ل ة وقياس الشبح قياس الشبح وقياس الشبه هذا الذي نحن ص د د الحديث عنه إ ن شاء الله و اراه من المهمات جدا لماذا ل أ ن سيدنا الغزالي عليه ر ح م ة الله تعالى يقول في المستصفى و قد أ ف ر د للشبه بابا سماه الباب الثالث يقول سيدنا ا ل إ م ا م الاش الامام, الامام الغزالي عليه ر ح م ة الله تعالى لما ذكر إ م ا م قياس الشبه قال قال أ م ا أ م ث ل ة قال أ م ا أ م ث ل ة ق ي ا س ا ل ش ب ه فهي ك ث ي ر ة ولعل جل أ ق ي س ه الفقهاء ترجع إ ل ي ه ا أ ك ث ر أ ق ي س ه الفقهاء ت ر ج ع إ ل ى قياس الشبه لاقيس ل عندك في الملهاش كلها ت د ع إلى قياس الشبه وهذه يجمعها فن ا ل أ ش ب ا ه والروايه والقواعد ا ل ف ق ه ي ة قال ولعل جل يقول ولعل جل اقيسه الفقهاء ترجع اليها هذا موضع الشاهد إ ذ ن هذا مهم جدا قياس الشبه من أ ه م المهمات اذا عرفنا هذا ها؟ طيب. الآن إحنا、بنتقل. الشبه عندنا بنتقل بكز معين نفس ه الطريق الذي بوصفه نستنبطه نقول له شبه نفس ه الوصف نقول له شبه القياس المشتمل القياس المشتمل على عليه نسميه قياس الشبه ولهذا سيدنا غداء لما الف كتابه سماه ا ل ش ف ا ع القليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك له ا ت ع ل ي م ذكر الشبه والمخيل لماذا ل أ ن ه م أ ك ث ر لا ق د ا الشبه و ا ل م ك ر ومسالك ا ل ع ش ومسالك التعليم طيب يقول سيدنا يقول س ي د ا ل إ م ا م قال السادس من مسالك ا ل ع ل ة ا ل ش ب ه وهو اشهر ما هو ا ل ش ب ه قال وهو مشابهه ة وصف و وصف مشابهة و للمناسب والطلبة وهو م ش ا ب ه ة وصف وصف يشبه المناسب الذي تقدم معنا وصف ا ا معنا ل م يتقدم ن س ب و ظاهر منضبط يحصل عقلا ً من ترتيب الحكم عليه ما ي ص ن ع فورا مقصودا ليش لا ويشبه الطردي ونحن قلنا لكم الطردي هو ذلك الوصف الذي أ ل ق ا ه الشاريعه عن الاعتبار ايش الطردي وذلك الوصف الذي أ ل غ ا ه الشارع عن اعتباره اذن لا يشبه ما ليس ب ع ل ة ويشبه ما هو ي ش ع ل ففيه شبهين تمام ولهذا ل ق ب ن ا ه بالشبه طيب قال لنا قال وهذا تفسير من زياده قال ويسمى هذا ا ل م س ل ك ة الشبه هذا هو ا ل م ن ا س ب ة المشابهه ذ ا هو ا ل م س ل ك ة دال ويسمى الوصف بالشبه الـ الـ الـ الوصف الذي سنستنبطه نسميه أ ي ض ا بالا الشبه إ ذ ن يطلق على الحيتين المسلك الشبه والوصف أ ي ض ا ق ا ل ايش الشبه طيب بينما هناك ا ل م ن ا س ب ة المسلك نقول له ا ل م ن ا س ب ة والوصف نقول له المناسب واضح دال أ ي ض ا وهو م ن ز ل ة بين منزلتيهما وهو أ ي الشبه منزله ع ي د و م ز ل ج و بين منزلتيهما يعني بين منزلتي المناسب في الاعتبار والطرد في ب و ن غ ا ر غير معتبر قال في ا ل أ ص ح لماذا يقول قال لانه يشبه الطرد من حيث انه غير مناسب بالذات غير مناسب بالذات فهو يشبه الطرد يعني انه ملغى عن الاعتبار ويشبه المناسبه بالذات من حيث ا ل ت ف ا ة الشرع إ ل ي ه في ا ل ج م ل ة مثل تاملك وصف الذكور ة و ا ل أ ن و ف ة الذكور ة و ا ل أ ن و ف ة مناسب وغير مناسب ل أ ن الشارع اعتبره في بعض ا ل أ ب و ا ب وفي بعض ا ل أ ب و ا ب إ ي ش الغاء اذن الذكور ة و ا ل أ ن و ف ة م ن ز ل ة بين ا ل من ل أ ن ه ملغى في أ ب و ا ب وفي أ ب و ا ب إ ي ش غير ملغى قال لانه يشبه ا ل ط ر د ي ة من حيث إ ن ه غير مناسب بالذات ويشبه ا ل م ن ا س ب ة بالذات من حيث التفات الشرع إ ل ي ه في الجمله التفات الشرع إ ل ي ه في الجمله كالذكوره و ا ل أ ن و ث ة في القضاء والشهاده قال و قيل هو المناسب بالتبع أ ن ا مقال ب ل ا ص ح منزلته بين منزلتيهما قال و قيل هو المناسب بالتبع مناسب بالتبعيه لا ب ا ل د ه مثل ذلك ا ل ط ه ا ر ة باشتراك اليه ن تمام كون الطهاره الوصف وصف ا ل ط ه ا ر ة هو الذي ال ال أ و ج ب ن ي هذا ليس مناسب بالذات و إ ن م ا ن ا س م ن ا س بالتبع ب قال فانما انما تناسبه ب و ا س ط ة أ ن ه ا عباده بخلاف المناسب بالذات كالحرمه ك ا ل إ س ك ا ر ي ب ح ر م ة الخمر على كل حال نحن ا ل آ ن بنسوي جدول بنسوي مواطن الشبه ب ق س م علامه معنا بعد شوي ا ل أ م ث ل ة تمام بنبين إ ي ش بنبين ما هي مواطننا ايش ما هي مواطن الشبع ركزوا معي اولا انا ا ذ ك ر ه ب ح ا ج ة انت درستها في س ن ة اولى في الورقات وعرفت ان الاقل ستنقسم الى ث ل ا ث ة اقسام ذكرها امام الحرمين ايش ا ل ث ل ا ث ة قياس العله قياس ا ل د ل ا ل ت ي قياس ا ل ي ش ث ل ا ث ة اقسام ذكرها إ م ا م الحرمين عليه ر ح م ة الله تعالى طيب و كلها ح ج ة لكن اسمع لا يصار إ ل ى قياس الشبه ان أ ن ك ر قياس العلم و لهذا يقول لك الان قال ولا يصار إ ل ي ه ولا يصار إ ل ي ه يعني ولا يصار إ ل ي ه يعني إ ل ى قياس الشبه إ ذ ن صار عندك ثلاثه ة آ ط ا ق ة المسح يقال له الشبح الوصف يقال له الشبح القياس يقاله ل إ ي ش قال ولا يصار إ ل ي ه يعني ولا يصار إ ل ى قياسه فكل قياس اشتمل على شبه يسميه قياس ايش ش ب ه طيب قال ولا يصار إ ل ى قياسه نمكن ا قياس العلم إ ذ ا أ م ك ن قياس العله ما يمكن ن ا نقيس ن قياس سبعه اذا لا ي ل ج أ إ ل ي ه إ ل ا عند ا ل ض ر و ر ة لا ي ل ج أ إ ل ي ه إ ل ا عند لش عند ا ل ض ر و ر ة ي ل ج أ إ ل ي ه لهذا هو حجه ولهذا هو حجه فمثلا هنا يضرب لنا مثال ص ف ح ة سته وثمانين في كتاب ش في كتاب يقول لنا مثلا يقول يعني مثلا هو يريد مثلا افتراض بنقول نحن اقطعهم في الربا ء ووصف ش ب ح ه ايش يقول قال يقول مثلا يقول مثلا الـ نقول ال هناك تمام ي ق و ل لا بد من ع ل ا م ة ض ا ب ط ة لمحل الحكم ب ا ل ض ر و ر ة ولا ع ل ا م ة إ ل ا ا ل ط ع م ف إ ذ ن هي ا ل ع ل ا م ة تمام أ م ا قولنا لا بد من ع ل ا م ة ض ا ب ط ة فهو ضروري إ ذ الحكم لا بد أ ن تتميز مجاريه عن م و ا ق ف ي ولا تتميز إ ل ا ب ع ل ا م ة و ا ل ع ل ا م ة هي ا ل ع ل ة و أ م ا قولنا ولا ع ل ا م ة إ ل ا هذه ففيها النزاع فنقول إ ن م ا قلنا ذلك ل أ ن ه لا ع ل ا م ة إ ل ا كونه برا أ و مالا أ و مطعوما أ و قوتا أ و مخيلا وباطل أ ن يكون ب ر د بدليل جريانه في الدقيق والخمس وباطل ان يكون قوتا ب ج ر ي ا ن ه في الملح وباطل ان يكون مالا ومخيلا لكذا وكذا على ما نذكر في تلك ا ل م س أ ل ة فلم يبق إ ل ا كونه عش مطعوما قال وهذا طريق عقلي صحيح في تعيين ا ل ع ل ا م ة بعد الاضطرار إ ل ى طلبها فلا نحتاج إ ل ى ا ل م ن ا س ب ة و ا ل ت أ ث ي ر تمام. بل ا ل إ ج م ا ع عرفنا أ ن ه معلق بوصف مشترك بين البر و ا ل ق ب ز ثم العقد عرفنا انحصار ا ل أ و ص ا ف ثم دلالات الشرع عرفنا بكلاب بعضها وتعين الباقي بالضروره قال فليس غرضنا ا ل آ ن اثبات عله الطعم ليس غرضنا هذا تمام بل غرضنا انه كيف ا ل م ش ت ه د تمام يصل يعني الى ا ل ع ل ة ب و ا ط ق قياس الشبه هناك كلام أ ج م ل من هذا موجود في ك ت ب المصطفى س ب س ي د ن ا ا ل إ م ا م الغزالي يقول سيدنا ا ل إ م ا م الغزالي أ ن ا م ت ي ا س الشبك المثال تشبيه الارز والزبيب بالتمر ا ح ومصلحة المصلحة لكونهما ذلك قبل بالتشبيه لكونهما ومكتلين الفصل الذي يعلم الضباة لسر والطعم والقوت وصف عن معنى به قلام النفس والأغلب على الظل تلك كوتين مطعومين أو فإن مقدرين أن ينبي عن معنى أن ضمنهما ضمن عن ظهر به إذا لا الكيلة الذي عبارة في في تقدير وصف ثبت مثلاً الأجتاء الطعم هذا وصف يشبه المناسب、لا. ليس ل مناسب لكن يشبه له المناسب تمام مثلا قولنا هذا ذكر أ م ث ل ة سيدنا ا ل إ م ا م الغزالي ذكر ا م ث ل كثيرة سيدنا ا ل إ م ا م الغزالي يعني على كل حاله ذكرنا يعني كلام جميل ج د ا بدي ل م ع ن ا ما بنستعجل عليه كله في اوفي طيب بعد ان عرفنا اذا عرفنا ث ل ا ث ة اشياء عرفنا الشبح مسلك الشبح وعرفنا وصف الشبح وعرفنا, وعرفنا قياس العيش الشبح طيب متى يصار اذا عرفنا、الشبه. تعريفه عرفنا ق ي ا س المشتمل عليه كل ما اشتمل على وصف شبه وهو قياس الشبه متى يصار اليه يعني متى نلجا الى قياس الشبه لا نلجا الى قياس الشبه الا اذا تعبر قياس العلم فلا يصار الى قياس الشبه متى ما انقن قياس, قياس العله قال ولا يصار اليه ب أ ن يصار الى قياسه ن ا ا ن ق قياس العله المشتمل على المناسب ا ل ل ه ما هو قياس العلم كل ه م ج ت م ل على وصف مناسب ا ل م ج ت م ل على وصف مناسب هذا نسميه قياس ة ع ل ة تمام وصف مناسب هذا قياس ع ل ة و إ ل ا ب أ ن تعذرت ا ل ع ل ة ما وجدنا ع ل ة لماذا تعذرت ا ل ع ل ة بتعذر المناسب بالذات و لهذا ه ن ا ما هو ما هي ع ل ة بقدر هي معنى جامع الوصف وصف الشبه ركز ي ع ن ليس ع ل ة و لكنه معنى جامع قال بان تعذرت ا ل ع ل ة بالتعذر المناسب بالذات ب أ ن لم يوجد غير قياس الشبه فهو ح ج ة في غير الشبه الصوري يقول لك القياس هكذا حجه قياس ا ل م ج ت م ل على الشبه حجه في غير الشبه الصوري أ ن نحكم حكم هذا كحكم هذا ل أ ن ه يشبهه في الصوره لا قال فهو ح ج ة في غير الشبه الصوري في ل ا ص ح نظرا إ ي ش العلا بشبهه بالمناسب ل أ ن ه يشبه المناسب غلبنا ش ا ئ ب ة ل ي ش ا ل م ن ا س ب ونحن إ ن م ا التجانا إ ل ي ه حيث لا قياس حيث لا قياس علا فقدنا العله ا ل م ن ا س ب ة فقدنا العله ا ل م ن ا س ب ة ولعل ادل م اقيسه الغزالي الفقهاء ث ا ا ن من ي م ل ص ة ولعل جل أ ي ل ف ق ا ترجع إ ل ي ه ا إ ذ يعشر اظهار إ ت أ ث ي ر العلل بالنص والاجماع و ا ل م ن ا س ب ة المصلحيه يعني اكثر, أكثر العلل الفقير ه عندهم قياس شبح قياس إ ي ش معاني الجامع ع ب ا ر ة عن قياس إ ي ش شبح طيب ثم يقول وقد احتج به الشافعي ما موقف سيدنا ا ل إ م ا م الشافعي من قياس الشبح قال احتج به الشافعي قال وقد احتج به الشافعي في مواضع منها ايجاب ا ل ن ي ة في الوضوء يعني اوجب الشافعي ا ل ن ي ة في الوضوء قياسا على التيمم و ايش ا ل ع ل ة ا ل ش ب ه ايش علم وجه ا ل ش ب ه كلهم منهم طهاره كل ه منهم م طهاره يا ج م ا ع ة ط ه ا ر ة هل هو مناسب ب ا ل ب ا ت هل هو وصف مناسب مشتمل على م ص ل ح ة لا لكن ا ل ط ه ا ر ة يشبه المناسب لماذا لكونها عباده و العباده بعدين ت ش ت م ع على م ص ل ح ة و هي حفظ الدين قال ه ا ي اسمع قال قال و قد احتج به الشافعي في مواضع أ ي و قد احتج الشافعي بقياس الشبه في مواضع منها قوله يعني الشافعي في إ ج ا ب ا ل ن ي ة في الوضوء ك ا ل تيمم ماذا قال الشافعي طهارتان أ ن ه ا تفترقان طهارتان أ ن ه ا قول سيدنا ا ل إ م ا م الشافعي و ه ا ر ت ا ن أ ن ا تفترقان هذا ع ب ا ر ة عن قياس شبه هذا ع ب ا ر ة عن قياس هذا ع ب ا ر ة عن قياس شبه مثلا انا جابوا في المستصفى قال المثال الثاني قال الشافعي رحمه الله ماذا قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله في م س أ ل ة ا ل ن ي ة طهارتان وكيف يفترقان هارتان يفتلقان قال لنا فكيف فكيف طيب وقيل مردود نظرا لشبهه بالطرد ي هناك من لم ير ا ه ع ج ي ه قياس الشبه أ ب د ا ورده كثيرون لكن ا ل أ ك ث ر و ن والجمهور من الفقهاء على أ ن قياس الشبه معتبر د د الطردي الطردي و لماذا لأنه يشبه قلنا لكم يشبه كل وصف أ ل غ ا ه الشارع عن الاعتبار أفضلت أ في كل وصفٍ غ الان ه ا ش ر ع ع بياتي ش عن ع ب ا ر ط ب ا لنا آ ب ي ي ع ن مراتب قياس الشبه هيا ا ل آ ن نسوي الجدوى ر ك ز بس في كل م س أ ل ة ا ل آ ن نركز فيها أين ي ق اين س الشبح؟ أ الشبه و أ ع ل ا ه فلا بيتحدث عن درجات قياس الشبه لا ب ي ب ي ن لنا درجات قياس العيش بعد ما عرفت أ ن قياس الشبه ح ج ة في غير اسطوري خروجه لجمع من العلماء قالوا ليس ب ح ج ة دليل حجه ي قياس الشبه ل أ ن ه يشبه المناسب بالذات و دليل من قال أ ن ه ليس ب ح ج ة أ ن ه يشبه العيش الطردي تمام م اوقف الشافعي من قياس الشبه ايش موقفه احتج الشافعي به في مواضع احتج الشافعي بقياس الشبه في مواضع قال ر أ ق و اعلاه ا ل آ ن درجات قياس الشبه درجات قياس الشبه ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى قال و اعلاه اي قياس الشبه قياس ما اي شبه له أ ص ل واحد هذا اعلاه له شبه واحد طيب بعدين بقى ا ل م ث ن ة فغلبه ا ل أ ش ب ا ه في ا ل ف ق م والصبح قياس غلبه ا ل أ ش ب ا ه له ع د ة اشباه ولكن هذا هو الشبه الغالي تمام نسميه قياس غلبه الاشباه فقياس غلبة ل أ فقط ي ا ل صار كم أ ر ب ع ة أ ع ل ى المراتب قياس ما له أ ص ل واحد يعني شبه واحد شبه واحد بس هذا ركز م ع ي قياس له ع د ة أ ش ب ا ح لكن هذا الغالب في الحكم و الصفه في الحكم و الصفه صار كم مراتب قياس الشبه أ ر ب ع ة هيا ن ب د أ ب ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى من مراتب قياس ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى من مراتب قياس س ماذا تقول ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى من مراتب قياس س قال ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى قال و أ ع ل ا ه قياس ما أ ي شبه له أ ص ل واحد يعني يشبه أ ص ل واحد ا ل ذ يكون ي يشبه أ ص ل ي ن فنحتاج لهذا قلنا لكم يسمونه قياس تعارض ا ل أ ش ب ا ع أ ن يتردد الفرع بين أ ص ل ه و لهذا في كثير من المسائل و بين معنى ما من س ت ج ع ل ه اول هذا أ ع ل ى أ ق و اشي الدرجه ا ل أ و ل ى قياس له شبه واحد ذلك أ ن يقال في إ ز ا ل ة الخبث هي ط ه ا ر ة للماء فيتعين الماء ك ط ه ا ر ة الحدث أ ر ك ز معي أ ي ن الفرع إ ز ا ل ة الخبث هل يتعين لها الماء ام لا هذا موضوع القياس موضوع القياس إ ز ا ل ه ا ل ن ج ا س ة هل يتعين لها الماء أ م لا تمام إ ز ا ل ه ا ل ن ج ا س ة هل يتعين لها الماء أ م لا يتعين لها الماء م س أ ل ة مختلف فيها بيننا و بين الحنفيه اذ أ ن الحنفيه يرون أ ن للشمس طريقا في إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة نحن نرى أ ن ه لا تزال ا ل ن ج ا س ة إ ل ا ب ا ل م ا ء طيب أ ي ن الفرع المختلف فيه هل يتعين المال طهاره ا ل ن ج ا س ة أ م لا استدل ا ل ش ا ف ع ي ة بقياس الشبع ماذا قال إ ز ا ل ة الخبث طهاره إ ز ا ل ة الخبث ط ه ا ر ة ل ل ص ل ا ة فيتعين الماء ك ط ه ا ر ة الحدث اين المعنى الجامع الذي هو الشبه كل منهما ط ه ا ر ة ل ل ص ل ا ة كل منهما ط ه ا ر ة الحدث الوضوء ط ه ا ر ة للحدث يتعين فيه الماء كذلك ا ل ن ج ا س ة ط ه ا ر ة ل ل ص ل ا ة يتعين فيها الماء الوضوء ط ه ا ر ة للصلاه تعين فيها الماء كذلك ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ط ه ا ر ة ل ل ص ل ا ة يتعين فيها الماء انظر نعود ل ا ل ك أ ن يقال في ازاله ا ل ن ج ا س ة في ا ز ا ل ة الخبر الذي هو الفرح هي ط ه ا ر ة ل ل ص ل ا ة هذا هو المعنى الجامع هذا هو الشبه أ ي ن الشبه ط ه ا ر ة الماء فيتعين الماء أ ي ن ا ل أ ص ل المقيس عليه قال ف ط ه ا ر ة الحدث و ط ه ا ر ة الاسد قال ف ط ه ا ر ة الخبث تشبه ا ل ط ر ي كونها م ل غ ا من حيث عدم ظهور المناسبه بينها وبين تعين ا ل م ا ء وتشبه المناسب بالذات من حيث أ ن الشرع اعتبر, لها اعتبر طهاره الحدث بالماء في ا ل ص ل ا ة وغيرها إ ذ ن إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ف ي ه ا تشبه ا ل م ل غ ا وتشبه غير ا ل م ل غ ا لكن الوصف المناسب واحد ركز معي الوصف المناسب واحد لكن ا ل آ ن ا ل د ر ج ا ل ث ا ن ي ة بن ح ص ن المناسب اثنين بن ل ح ك ه ا بالغالب قال هيا قال فقياس غلبه ا ل أ ش ب ه هيا اسمع وهو إ ل ح ا ق فرع متردد بين اصلهم ب أ ح د ه م ا الغالب شبهه به في الحكم و السبع على شبهه ب ا ل آ خ ر يعني ركز معي يعني هو في ا ل ح ق ي ق ة لابد تعرف حتى تعرفنا هو الان ذ ا ل اذنين ل يعني هذا الفرع متردد للشبه بين ه ذ ا وبين ه ذ ا هذا وبين ا ح د هو يحتمل الغاب ولهذا تمام؟ كان ف بذل هذا ا ك ه ذ ا واحد مثلا الان هذا هذا يشبه هذا يشبه دنين يشبه دنين لما كان يشبه ا ل ي ن نلحقه بماذا بارجحهما وبل يحصل الخلاف ف الراحه وهذا يسمونه قياس ت م م ا ت ع ا ر ض ا ل أ ص ل ي ن بعضهم يسمونه وهذا كثير جدا و ب ي أ ت ي معكم في ا ل قواعد التكفير ت ع ا ر ض ا ل أ ص ل ي ن قد يتجذب ا ل م س أ ل ة أ ص ل ا ن فيتجذب الفحلان ويتنادس الفحلان يعني مشتهدان في في وفي ب ت ح ص ل كثير في الجنايات وفي تترسل حتى لما غيرها ب تحصل في تعارضها أ ص ل ي ن ومن عنده ا ل أ ش ب ا ه والنظائر ب يحصل مسائل تعارض الاصلي أ ص ل ي ي ك ث ر جدا تمام تعاه هذي أ و ه ذ إيش هذي إيش يشبه أصل أصل أصل وهذي ا ل براءة ا ل د ك و ي ش ر ه وإلا الأصل ع د ا و هنا يحصل الخلاف و هنا ت ن ش أ القولين و الوجهين في المذهب ل أ ن الفرع متردد بين أ ص ل ي ن فكل منهما رجح أ ص ل ا كل منهما رجح اصلا ماذا اقرب من ذلك الدم الذي تراه الحامل هل يتعارف فيه ا ل أ ص ل ه ا ل أ ص ل ا ل أ و ل عدم العله فيكون حر تمام م ع م ا ل ع ص ل الثاني عدم ا ل ع ل ة فيكون الحيض و ا ل ع ص ل الثاني بقاء العصر الاول عدم الحيض والاصل الاول إ ن ه دوام لهذا مرض ع ل ة لان الحائض ما تحيض على كل حال يتعارض فيها أ ص ل ي ن ما تحضرنا ا ل آ ن لاصلين لكن كثير من المشاهد يتعارضها أ ص ل ي ن تمام وهذا ع ب ا ر ة عن قياس شبه فنلحقها ب أ ق ر ب ه م ا شبها نلحقها ب أ ق ر ب ه م ا شبها طيب قال فقياس غلبه ا ل أ ش ب ا ه في الحكم والصفات قال وهو إ ل ح ا ق فرع وهو إ ل ح ا ق فرع طيب اسمع متردد بين أ ص ل ي ن ب أ ح د ه م ا الغالب شبهه به في الحكم و الصفه يعني ا و ه شبه ب ا ل ذ ن ي ن لهذا قال لك وهو متردد بين أ ص ل ي ن لكن أ ح د ه م ا أ غ ل ب طيب قال على شبهه ب ا ل آ خ ر مثل العبد أي ا س م ع العبد هذا يتلاف العبد هل متردد بين المال وبين الحب متردد بين المال وبين بين الحب يعني واحد غت العبد الان هذا العبد متردد بين الماليه وبين الحريه يعني يشبه الحب كون انسان ويشبه العبد ويشبه المال كونه يؤجر كونه يباع كونه يشترى بايهما يلحق قال باقربه ما شبهت وش ي اقربهما شبهت ق و ن ه ما ق و ن ه ايش مهم العبد هنا متردد بين عصيه قال اسمع قال وهو ي ل ح ق فرع متردد بين ع ص ي ه ب أ ح د ه م ا الغالب شبهه ب ه في ا ل ح ك م و ا ل ص ف ة على شبهه ب ا ل آ خ ر فيهما كالحاق العبد ي بالمال ما هو بالماء بالماء بالمال كالحاق العبد ي بالمال في ايجاب ا ل ز ك ا ة في ا ج ا ب ا ل ق ي م ة بقتله ب ا ل غ ة ما ب ل غ لماذا ل أ ن شبهه بالمال في الحكم و ا ل ص ف ة أ ك ث ر من شبهه بالحر فيهما أ م ا الحكم فلكونه يباع ويؤدر ويعار و ي و د ة وتثبت عليها اليد و أ م ا ا ل ص ف ة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أ و ص ا ف ه ج و د ة ورداها وتعلب ا ل ز ك ا ة بقيمته ا ل ا ل ت ج ر ه إ ذ ن هذا هو يعني نقيس ه على الحر نقيس ه على العبد على المال نقيس ه على ما ل أ ن ه يشبهه في حكمه وفي صفته شبهه أ ك ث ر وهذا هنا, هنا موضع ا ل ز ل وهنا موضع الخلل هنا ي أ ت ي هنا تظهر تظهر م ا ي د ي ن الرجال هنا تظهر م ا ي د ي ن الرجال هنا يتظهر ولهذا هنا كتاب جميل جدا حتى يبين لنا هذه ا ل ح ق ي ق ة وقياس الشبه وتعارض الاصلين وما إلا ل ذ كتاب ك جميل سيدنا ا ل إ م ا م الغزالي ما اسم هذا الكتاب اسمه ا اسمه ح ق ي ق ة القولين في مذهب الشافعي موجود حقيقة القولين عن حقيقة الكتاب حقيقه القولين في مذهب سيدنا الامام, سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه و ا ه ذ ا الكلام الشنة القادمة، الكتاب م في في س ه ب م اسمها ا دراسات ث ق ي ة م ه ب ي ة ثقية دراسات ت م ا دراسات م م ثقية ذ ه ب ي ة طيب طيب ايضا ل ل اللم تمام يعني هنا يحصل الخلاف كبير بين, بين العلماء ي ر د ح هذا ا ل أ ص ل وهذا ي ر د ح هذا ا ل أ ص ل ولهذا حتى الاستثناء من القواعد, كيف الاستثناء من القواعد؟ هو ع ب ا ر ة عن فرق خرج من هذا ا ل أ ص ل والتحق بهذا الاصل وفي هذا تظهر ميادين الضجهاد وهذا مهم جدا ً قياس غ ل ب ة ا ل أ ش ب ا ه مهم جدا ً ب إ م ك ا ن الواحد يسوي لنا فيه ورقه عمل قياس غ ل ب ة ا ل أ ش ب ا ه وهو نوع وش محنا واحد يسوي لنا في قياس شبه كل هذا ه مؤلف كان بغينا قياس غ ل ب ة ا ل أ ش ب ا ح ب م ك ا ن واحد ايش يسوي لنا و ر ق ة عمل موجود في المستشفى موجود في ا ل أ ش ب ا ح والنظائر ا ل س ب و ك ي موجود في كتب الاصول كلها يحقق لنا ويجيب لنا أ م ث ل ة أ م ث ل ة ك ث ي ر ة من قياس غلبه ة غلبة ليش؟ ل ش ب ا أ ي الاشباح غ ب ة ل أ طيب ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة من مراتب قياس الشبه ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة تمام من مراتب قياس مراتب الشبه قياس غ ل ب ة ا ل ع ش ب ا ه لكن في الحكم فقط في, في الحكم مقدم على الفرع ا ل آ خ ر الذي شبهت الصفه فالحكم مقدم على الصفه قال فقياس غلبتها في الصفه إ ذ ا صارت كم مراتب أ و ل ا ً قياس ما له شبه واحد قياس غلبه ا ل أ ش ب ا ه في الحكم و الصفات قياس غلبه ا ل أ ش ب ا ه في الحكم قياس غلبه ا ل أ ش ب ا ه في ا ل ص ف ة قال و هذان مع ا ل أ و ل ي تمام و مع الترجيح و التقييد بغير صوري من زيادتي أ ن ا من زيادات شيخ ا ل إ س ل ا م ما ذكرها لا لا اما الصوري كقياس الخيل على البغال و الحمير لعدم وجوب ا ل ز ك ا ة تمام الخيل بنقيس على الحمير و البغال للشبه الصوري بينهما فليس ب ح ج ة في ا ل أ ص ح في ا ل أ ص ح القياس الصوري ليس ب ح ج ة القياس الصوري ليس عش ليس هذا ما يتعلق بقياس الشبه بين يدي ا ل آ ن هذا الكتاب هذا الكتاب هنا بين ي د ي أ ي ض ا هنا شرح الورقات شرح الورقات لابن قاسم شرح الورقات لابن قاسم تمام يذكر يعني كلام جميل حول قياس ليش؟ ل ك ا م م ج ي ل حول ل قياس ي ش قياس ا ل ش ب ه تمام قياس ا ل ش ب ه تمام وبعدين قال يقول لا بد لكم سمعيه قال اجيب لنا مثال هنا وذلك العبد إ ل ى العبد الى اكل ف إ ن ه كما في ا ل أ ح ك ا م قد ا س ت م ع فيه مناطان متعايضان احدهما ا ل ن ف س ي ة وهو مشابهه للحر فيها و م ك ت ا وذلك لا ي ز ا د فيه على ا ل د ي ة و ا ل ث ا ن ي ة ا ل م ا ل ي ة وهو مشابهه للفرس فيها ومقتضى ذلك ا ل ز ي ا د ة فهو متردد في ا ل ض م ا ن من حيث المضمون به بين ا ل إ ن س ا ن الحر إ ذ ا أ ت ل ف لمشابهته له من حيث أ ن ه آ د م ي مثله و ي ق م ن بالديه ولا ي ج ا د عليها و إ ن ق ص ت عن قيمته ل أ ن ه بدل آ د م ي مقدر بالديه وبين ا ل م ه ي م ة كالفرس إ ذ ا أ ت ل ف لمشابهته له من حيث أ ن ه مال مثلها و ي ق م ن ب ا ل ق ي م ة بالغه ما بلغت ل أ ن بدل لانه لان بدل المال غير مقدر وهو بالمال اكثر شبها من الحب من وجوه مشابهته للمال اكثر من وجوه مشابهته للحب وجوه مشابهه للمال اكثر من وجوه مشابهه للحب فهي اقوى منها فالحق بالمال في ضمانه بقيمته بالغه ما ب ل غ ه لماذا قال لان الالحاق باقوى المتشابهين اقوى لان الالحاق باقوى المتشابهين ش اقوى اذن لما يتردد بين, بين نلحقه باقواق أ ق و ن ل ح تمام وهكذا مثلا العنين في ف د م ة العنين تردد فيه أ ص ل ا ن أ ص ل بقاء النكاح و ا ل أ ص ل عدم الوطن قدموا أ ص ل بقاء النكاح وصدقوه في قوله وطن فلا تعارض أ ص ل ا ولا تعارض إ ي ش أ ص ل ا طيب قال طيب قال لماذا س م و ه بقياس الشبه هذا مصطلح خاص و إ ل ا كل قياس فيه شبه هؤلاء قال ولا يخفى عليك مما تقرر وجه ا ل ت س م ي ة بقياس الشبه ف إ ن ه قياس مبني على الشبه وكما يسمى قياس شبه يسمى شبه ايضا كما في ا ل إ ح ك ا م فالحاق يعني ف ر ع المردد بين أ ص ل ه بما هو أ ك ث ر م ش ا ب ه ة هو الشبه هذا هو الشبه أكلام جميعا م ا أ ح س ن كلام سيدنا س... الشيخ طيب نجيب بعض ا ل أ م ث ل ة التي ذكرها سيدنا الغزالي في المستصفى ذكر ذكر خ م س ة أ م ث ل ة س ت ة أ م ث ل ة ذكرها سيدنا الغزالي في ل ش المستصفى يقول بعد ذلك أ م ا أ م ث ل ة قياس الشبه تمام أ م ا أ م ث ل ة قياس الشبه فهي ك ث ي ر ة و لعل جل و لعل جل ق ي ص ة الفقهاء ترجع إ ل ي ه ا إ ذ ي ع ش ر إ ظ ه ا ر ت أ ث ي ر العلل بالنص و الاجماع و ا ل م ن ا س ب ة ا ل م ص ل ح ي ة المثال ا ل أ و ل قول أ ب ي ح ن ي ف ة مسح ا ل ر أ س لا يتكرر تشبيها له بمسح الخف و التيمم و الجامع أ ن ه مسح فلا يستحق فيه التكرار هذا ع ب ا ر ة عن قياس هذا ع ب ا ر ة عن قياس شبه ر ك س و ا معي ا ن اين ا ال... ن اين... وجه الشبه مسح مسح هذا وجه الشبه كل م ن ه م مسحين ا ل أ ص ل مسح الخف تمام طيب المثال الثاني جبناه ف ه ا ر ت ا ن كيف يفترقان المثال الثالث تشبيه ا ل أ ر ز والزبيب بالتمر والبحر لكونهما مطعومين أ و بوتين إ ن ه هذا خ ي ا س ش ب ا ل إ ن ه ليس م ش ت م ل على مناسب بالذات قال يقلبه تعليلنا الطمان السوم يعني في يد السوم المستام يغمن أو ما المستام المستام الشيء فعلت تعرفون أنت عن في يد في يد يغمن يغمن يغمن يأخذ جيت من من من من نفسه وجوب أو هو صاحب بكم هذه الفجاه ف أ خ ذ ت تقلب لتشتريه سقط وانكسر تضمنه و لا حتى لو جاء ح د ق و سقط وانكسر ما دام سقط من يدك اما إ ي ش العله قالوا ل أ ن ه أ خ ذ ه لغرض نفسه مثل ا ل ع ر ي ه ق ا س و ا على ا ل ع ر ي ه شبهوه بلا في ا ل ع ر ي ي ه هنا في ا ل ع ا أ ي ض ا يضمن لماذا و ي ن وجه الشبه كل منهما أ خ ذ ه ل غ ر ض ه طيب ق ل ي ل أ ر ش الجنايه هل يضرب على ا ل ع ا ق ل ة قالوا قليل الجنايه قليل ارش الجنايه مثل أر... مثل الجنايه نفسها قياسا عليه قال ثبت ضرب ا ل د ي ا و ضرب أ ر ش اليد و ا ل أ ط ر ا ف و نحن لا نعرف معنى ا ل مناسبا يوجب الضرب على ا ل ع ا ق ل ة فانه على خلاف المناسب لكن يظن أ ن ضابط الحكم الذي ت م ي ت به عن ا ل أ م و ا ل هو أ ن ه بدل الجنايه عن ادم اذن نقول نحن قل ا ر ش ا ل ج ن ا ي ة أ ي ض ا يضرب على العاقله اذا كان بدون يشعله قياسا على ماذا على ا ل ج ن ا ي ة في النفس و ا ل أ ط ر ا ف اين وجه الشبه كل منهما ب د أ ا ل ج ن ا ي ة على ادم كل منهما ب د أ ا ل ج ن ا ي ة على ق و ل ن ا كل منهما ب د أ ا ل ج ن ا ي ة على ادم هذا, هذا قياس ه ذ ا قياس ش ب ه قال المثال السادس قولنا في م س أ ل ة التبييض أ ن ه صوم ا ل مفروض فافتقر إ ل ى التبييض ك ا ل ق و ا ء وهم يقولون صوم عين فلا يفتقر الى التبيل كالتطوع يعني ح ن ف ي ة وكان الشرع رخص بالتطوع و م ن ع من القرار فظهر ن ا أ ن فاصل الحكم هو ا ل ف ر ض ي ة تمام فهذا و أ م ث ا ل ه مما يقتل شبهه ربما تمام قال هذه بعض الامثله أ أمثلة م ث ل ة خ ي س شباب باب ا ك ل كم صفحات في صفحة في ا و اربع ح د اثنين ثلاث اربع صفحات اربع صفحات ذكرها سيدنا الغدالي في قياس الشبه و اثره لاختلاف الاصول و اختلاف الفقهاء حاول س و ي قياس الشبه خ ل ن ا د درس في ساعة. أه؟ ساعه اقل من ساعه أ ق ل من س ا ع خ ل ن ا ث م ا ن ي ة وعشر أ ح ساعه ن ن ف اقل تيما؟ من ي م ساعه ذ ه ا ل م ح ا ض ر ة ساعه اقل م في ساعه و ن اقل ع ي ندخل ش من ساعه ت في المحاضرة、جمعين. بس لك المهم هذا ا ل ش ر و ر الاشباح ا و ا ل ن و ا ئ ف كلها ع ب ا ر ة عن قياس شبه قليل منها قياس علم وهذا هو الاستدلال بالقواعد الفقهيه ي ع ب ا ر ة عن قياس اما قياس شبه و إ م ا قياس من عندكم عندكم في قواعد اليوم ما في قواعد من عندو كتاب تطبيقات القواعد موجود في حال عنده هنا تطبيقات ا ل ق و ا ع د ا ل ف ط ي ه ما حد معه ياخي أ خ ب ر ا في حال عنده ص ا ل صفحة و ص ب ر ا محمد الشافي عبد الله الثالث في ماده ا ص و ع الوان الموضوع الوان النص النص اين العناوين عن المرجع لا تكتب ا ل بياناتها او ضغط الناظر المعلم ا ل ت س ر ا ل ط ب ع ة ا ل خ ا م س ة مكتبه كتب محل م و ض و ع ف ي ه و ل الكتاب مكتب الدعاء ا ه و ر ه ذ ا ايضا هذا ل ك ت ا ب رقم واحد و ع ن ن ا الكتاب رقم اثنين ن ه ا ي ة السوق مع ح ا ش م سلم ة الاصول ف ه ذ ا المطاقه رقم أ ر ب ع ة ه